صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصار مَدَّنَ اللهُ مَّا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا أَبَدًا مَّا أَبْقَيْتَنَا وَجَعَلَهُ الوَارِثَ مِنَّا وَجَعَلْتَ أُرْنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَلَا تَجْعَلِ الْمُصِيبَةَ فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا لا رهمنا ولا مبلغ علمنا اللهم آمر روعاتنا واغفر اللهم ذلاتنا واستر عوراتنا وتوفنا وأن تراض عننا يا أرحم الراحمين اللهم فنجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء همنا وحزننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وَرَزْقُنَا تِلَاوَتَهُ أَنَالَ اللَّيْلُ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَجَعَلْهُ حُجْجَةً لَنَا يَا أَرْحَمَ الْرَّاحِمِينَ اللهم اجعل القرآن لنا إماما واجعله لنا دستورا ونورا وهدى ورحمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بكرامة القرآن واسترنا يا ربنا بستر القرآن واحفظنا يا ربنا بحفظ القرآن ولا تحرمنا من تلاوته في الدنيا ولا في الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين واجعلنا يا ربنا ممن يتلونه في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما